أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم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 ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متمم نوره ولو كره الكافرون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 هل أدل لكم على تجارة تجكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون.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 وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآتُوا اللَّهَ الْأَمَانَةَ إِذَا كما قال عيسى بن مرية من الحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة